ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا إذنها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسر منهما رجالا كثيرا وإساءا واستقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها النبي آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع إلا أن رسوله فقد ساز فوزا عظيما أنا وإن أصدق الحبيب كلام الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشركم ووحدثاتها وكل مهتزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فلما كان هذا الإسلام دين عجل وقص فإنه للمرأة الحق في اختيار الزوج الصالح الذي يكون رفيقا لها في حياتها الزوجية من ذلك أنهم يشرع النظر إلى من جاء يخطبها ويشرع لها أن ذلك المحادثة بينهما دون قدوة دون قدوة فيما لا كنت منه من أمور الزواج لأن الخاضب لا يزال أجنبيا عنها ولا يعج زوجا لها أخرج الشيخان الحبيب بن عباس رضي الله عنهما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 إلا كان ثالثه من الشيطان لا يخلو أن رجل بمرأة إلا كان ثالثه من الشيطان فلا يدرد رجل أن يخلو بمقصومة قبل العقل الشرعي ومن ذلك أولى أن يخرج معها يركع ويلعب ويفعل ويفعل لأنه لا يزال أجنبيا عنها ولا تزال هي أجنبية عنه فاعتبروا يا أولي الأنصار ولما فتح هذا الباب ذخلت منه جمع عظيمة ذهب ضحيتها كثير من شباب مسلمين والمسلمات بل إنه علم أن أكثر حالات القلاقة إنما تكون في من كانت له علاقة غير شرعية مع مخطوبته قال عز وجل وما أصابكم من وصيبة فبما كثبت أيديكم ويحفو عن كثير إن الخطبة مفتبة تسبب عهد الزوال وكثيرا ما يحبب الخطبة تقديم بعض الهدايا والهباس تقوية للصلاة وتأكيدا للعلاقة الجديدة ولكن يجاء الله عز وجل أن يعدل أحد الزوال إما الخاطب أو مخطوبة قبل إثمان العهد الشرعي ففي هذه الحالة لا يجوج للخاطب أن يرجع هذه الهدايا التي قدمها بل تشفف هذه الهدايا ملكا للمقصوبة لأنها دخلت في ملكها وجاز لها التصرف فيها كما رجح هذا الإمام بن رقيم رحمه الله تعالى عن إذن عباسم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته كالكلب يروث ثم كالكلب ثم يعود في هبته العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في هبته رواه البخاري ومسلم ايها المسلم اذا اذا اتفق الخاطب مع المخطوبه في هموم الزوال وشروط حياتهما عن طريق الاولياء قطعه فإنه ينبغي أن تُطمن حقوقهما وذلك بعقل الزواج هذا العبد الذي عظمه الله عز وجل في كتابه وسمّاه ميثاقا غليظا قال سرحانه وتعالى في سورة نزال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضون إلى بعض وأغذن منكم ميثاقا غليظا وأقلنا منكم ميثاقا غريضا وعقد الزوال له أركان وشروط أما أركان الزواج فهما الإجاب والقبول يعني الرضا بين الزوجين يعني الرضا بين الزوجين وتوافرهما تحت ضد السلال والصلة فلا ينبغي أن يكره الرجل ابنته على الزوال مع زوج لم تتفق معه في الحدود الشرعية من أجل عرض قريب من حطام الدنيا من باج أو جاج أو سلطان قد يلتلس من هذا الخاطب فالزواج ليس تجارة وإنما هو عبادة من أعظم عبادات فهل من المستقر أيها المسلمون إن الله سبارك وتعالى لطيف بعباده وهو الحكيم الضبيب بهم قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللظيف الخبير فإن الله عز وجل علم إلى المرأة حفتها وتغيب عاطفتها فوكل عليها الولي الشرعي من أقرب الأقربين إليها من جهة أبيها كالأب والأخ والابن والعم والجد وغيره أقرج الإمام أحمد وأبو زاودة من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها امرأة فزوجت من غير بذن وليها فزواجها باطل باطل باطل فإذا دخل بها أي فإذا دخل الزوج وجامعها فالبهر لها تستحق المهر كابلا بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإذا نازع الأولياء وتصاصروا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 وإنه يُعلم يُعلم بُقْدال ما نسمع من بعض أدعياء الفساد والإلحاد من أنه يدوم للمرأة أن يزودجها أي إنسان حتى لو لم يكن يقوم قرابتها فهذا والله فيه مدعاذ إلى الفسوق والإسيان وفيه اعتذاء وتسور على شريعة الرحمن قال عبد وزن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ومن يعصي الله ورسوله فقد ظن ضلالا مبينا وقال عز وجل قل أتعلمون الله بي لكم والله يعلم ما في الزماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وقال عز وجل قل أأنتم أعلم عن الله فالمرأة في دين الحديث الكابل لا تزوّد نفسها بنفسها ولا يزوّدها إلا وليها أما التي تزوّد نفسها بنفسها هي الزالية الفاجرة أخرج الإمام بيحقي عن أدري وريرة رضي الله عنه موقوفا قال كنا لعدل الذي تنكِق نفسها في الزالية كان الصحابة فعروف فيهم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 ولا تزغل نفسها ولكن أيها المسلمون لا يفهم من كلام العلماء أن الأذى يجبر ابنته على الزواج بإنسان لا ترضى أبدا هذا لا يكونه عالم أبدا بل يجب عليه أن يتأذنها ويستشيرها عن أذى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الأجن حتى تستأمر أي لا يعقد عليها حتى يطلب الواليد الأمر منها والجاورها ولا تنكح البكر التي لم يسبق لها الزواج حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف ابنها قال أن تصمت عليه عليها فالأب تشير ابنته ويعلم عليها أمر الزواج ثم لنا الخيار في اختيار الزوج الصالح تحت ضي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وغلقه فزوجون أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد للفاق رب العالمين والعاقلة لمدقين ولا عنوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد المسلمون إن الله سبارة وتعالى حرم الظلم على نفسه والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال عبد وجد ولا تنفح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك, أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وقال عز وجل ولي جعل الله للكافرين على المؤمنين سدلا وقال عز وجل فان عليت مسلمات فذا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل له ولا هم حلون له من شروط الزوج الصالح انهم المسلمون ان يكون معروفا بالاخلاق الحسنه الحميده والمحافظه على الصلوات وعلى مجالس العلم الشرعي جاء رجل الى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال مما تزوج بنتي فقال الحسن زوجها رجلا تقيا ان احببها اكرمها وان اغضبها لن يظلمها اذا احببها اكرمها وان لن يظلمها فاذا قصد الرجل المراه الصالحه وقبلت المرأة الصالحة به بعد استشارة وليها حطل الخير الكثير وإلا الشر المستطير أيها المسلمون إنه لمن المنفذ النجل في أوساط المسلمين من يكون سببا في تسبيط وتعطين الزوال وتأخير فتارتا تحسد المرأة بإثمان جراستها أو العمل في الأماكن التي تحرفون وتارثاً تحتج بصغر السن وربما قد تجاوزت العشرين أو أكثر وتارثاً يحتجون بأن الخاطب ليس من أهل بزتنا وليس من أهل فرشتنا وتارثاً يقولون إن هذا الخاطب ليس من أشرافنا بل هو من كطرائهم ومطاعهم وهذا والله كله من الحجب الباطلة التي تشجع الفتاة في البلاد والرباد فوالطالب انتشر الزنى والفذور إلا لما حكمنا أهواءنا وعقولنا واستبعنا ما يمليه عليه أعزاؤنا في الداخل والقارج فكل من خاطئ اندخل الميت من باله ولكنه يسمع من أهل المخطومة شروطا ما أزل الله بهذا السلطان فإذا الذي ينحرف عن جاده الصواب ويتبع سبيل الشيطان والله يجمع دار من بعض شباب المسلمين من يقول ما دام ان ابواب الحلال مقطوعه فان ابواب الحرام لا مقطوعه ولا ممنوعه فإن ابواب الحرام لا مقطوعه ولا ممنوعه هذا والله ما أحبر به الصالح والمصول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إذا جاءكم من ترضوا نبيه وخلقه تزوجون إلا تفعلون تكن فتنة في الأرض وحساس كبير أين نحن لقول بلد عليك الكبير وتعاونوا على الزر والتقوى أليس الزواج من الزر والتقوى أيها المسلمون إن هذه الشروط التي نسمعها من الزينة للأخرى ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو غاضب وإن كان مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو غاضب وإن كان مئة شرط أيها المصرمون إن المعتبر في ميار الزوز كونه ذا قدس وزير قويل أما الاعتبارات بقى فليست من ذيهنا بل هي من عمل الشيطان قال عبد وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من فجر ومتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاركوا إن أسرنكم عند الله أسراركم إن الله عليم خبير وعن أبي مريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ولد آدم وآدم من فراد وقال سبحانه وهو الذي خلق من المال بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا فهذه الآية الكريمة تشعرون أن ألب البشر خلقوا من مال مهيد فلا تضي بينهم ولا تفاخر بينهم ولا ترفع بينهم في أمر الزواج إلا بالزقوى وحسن الخدف والدين فاعتبروا يا أولي الأصدار وإن تعدم فعدم فعل, فعل قومه يشترطون مهورا كثيرة ثقيلة على كاهل المطاب حتى إن كثيرا من الشباب يعزفون عن الزواج إلى الحرام بسبب حليمه ألا فاعلموا أيها الآباء أن دين الإسلام دين يسر وسماحة قد نهى عن المغالاة في المهور وجعل ذلك من الأخلاق الغليمة الماحقة للبركة في أبل الزواج أقرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إن يملي البركة ان من يوم المراه اي إن من براكه المراه شيء في ثبتها وشيء في صداقها اي شيء في ذرها وشيء قال عروه احد رواه الحديث يعني في شيء رحمها وقال هروه رحمها وقال الا اقول من عندي من اول شكمها كثر صدقها بالأول شؤم المرأة أول شؤم يستمثه الزوج من هذه المرأة التي يريد الزواج فيها كفرة صداقها وعن رب جبن رضي الله عنه قال فنحن رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وسلم يقول خير النكاح أي صور خير النكاح الزواج الذي تكثر فيه البركة إنما يكون في الزواج الذي يكون فيه المهر يسيرا خفيفا إن المغالاة في أمر مهور ليست دليلا على ترامة المرأة وليس دليلا على ترامة أهلها وإلا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخرج أبرا عظيما في مسلده عن أدل جعفاء السلمين خال خطبنا أمير المؤمنين رمر المخطاب رضي الله عنه يوما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 ما يبعادل خمس مئة برهم من, من الزفة ومثمن يسير الجزاء ثم قال رضي الله عنه وتأمل ما قال وإن الرجل سيسل صدقة امرأته أي يكون صداق امرأته سقيلا حتى يكون لها أي هذا الزفل في المهر حتى يكون لها عداوة من الشيء ويقول هذا الزفل ويقول قد كنت إليكي علق القربة وعلق القربة هو الحبل الذي ترمض من القربة كأنه يقول لها فلنفسني كل شيء حتى هذا الحبل الذي أعيق فيه قربتي في فكلما رآها تذكر فيقال البهر والضيون الكثير فيقضب الشيطان بينهم العلاوة والبغضاء فالنحضر أيها المسلمون من هذه المظهريات الجوباء ونحذر من المغالاة للمهور التي تقسر تقسر العفة والطهر وتعسر الحلال وتجعل الحرام تهزى يثيرا وهذه الهموم والظاهر تستجرب الهموم والغبور إن السلف الأولين الطيبين الطاهرين كانوا يوخصون الصلاة ويزهيرونه فهذا عبد الرحمن بن عبده أحد الأشارة المبشريين في جنة تزوج على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى مرأته وزن لوانه الذهب خضر أربعة ظراء من فضية خضر يسير يسير جدا دار وهو من هو رضي الله عنه وزوج سعيد بن مسيد ابنكة على درهمين من فضة ومن يمي حضة لنسان القريش بعد أن خطلها الخليجة لابنه فأبى أن يزنوجها به لأنه لذب رجلا صالحا والأمثلة كثيرة وفيرة في هذا الزهد أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعز الإجلاب والمصلمين